الله على محمد المعانى للتراغيرين المال القليل الراكد وينجس الماء القليل النافس عن الكورن نفس الوقت من القليل من الراكد لأنه مرة عندنا النسجاري وينجس الماء القليل من الرافيد بالملاقات بالنجاسة مخلقاً المقصود بخلود المخلقاً عشرين سنة من, من في في النجاسة قليل أو كثيرة مقابل تقصير كثير تقصير بالجزاء أم مجازر من قليل النجاسة وهم القليل من الراتب بالملاقات مطلق الملاقات بالنجاسه مطلقا على الاصح الاصح في مقارب كلام البغوي من ان القليل لا ينشف ولا وفاقا للمعظم للإجماع المستفيد نقله عن جماعة من أصحابنا استفاد نقل هذا الاجماع من عدة جماعات وخروج من سيأتي وخروج من سيأتي وخروج من سيأتي غير قادح في انعقاده عندنا لا يفتح من عقاد الإجناع بل وفي الجملة عند غيرنا يعني عند العالم يعني. وبالصحة هذه الكلمه وخروج من سيأتي غير خالح في عقاده عندنا بل وعند غيرنا في الجملة ترتبط ببحث الإجناع في أصول حيث أنه قريء اجماع إما اجماع بخوري بنعنى مقطع بأن أحد المسلمين هو المحصوم عليه السلام فما إذا دخل شخص مسجد النبي صلى الله عليه وآله في زمان إمام الفاتر مثلا دخل شخص في زمان إمام الفاتر في المسجد وراى مجموعه في الحجيج جالسين مجموعه من العلماء فسالهم مسالين فاتفقوا على جواب الواقع هنا حصل اجماع, سمو إجماع دخول يقول ان هذا السائل يعلم ان احد هؤلاء المعصوم يعرفه بعينه لكن يعلم ان احد هؤلاء المعصوم اي سموا اجماع الدخول بين الاشكال عاصم أحد المجمعين، إلا أن هذا الإجماع غير متحقق في عصره الذهبي. الإجماع الثاني، الإجماع التشريفي، الذي كان مثلا للدعاء والصلاة والليلة والسحر والنوء، أنه يلتقي مع الإمام عصر الدرجات والجوارب المتقن، فيلقيه إلى الناس بصورة في الاجماع فيقول أن حقتهم. لا يقول قل حكم صورة الإيمان على المقال بأي هذا الإيمان هذا على هذا لا على يجوز له من بعد أن يتقيد يعني هل... لا يبحثون عنه أنه يتوقف على إحراز الصغرى أنه اللقاء موجود وعلى إحراز الكبرى أن تلقاء الفقم بصورة الإجماع مع عدم كون الفقم إجماعي هو تجيس أم لا؟ أم سورة الإجماع المهم عنده أحد أمريك إما الإجماع اللطفي وإما الإجماع الأكسي. الإجماع اللطي ماذا هذا الهيدي الشيء التوسط uh. تسروا وهو النطين إذا أجمعت الطائفة في أي زمان هو لازم في كل أجمان في رضا الإجماع كان في زمن الطوصي مو في زمان هذا إجماع في زمان لا يهم في زمان إذا أجمعت الطائفة في أي زمان على قطنين فإجماعهم يكشف عنه رأيك. لماذا؟ لأنهم وإسان الإجمال على خلاف الحق لوجب من باب اللطف على الإمام أن يردع هذا الإجمال ولو كان رائزا إذا اجمعت الطائفه على أمر على خلاف الحق يجب على الإمام شرعا أن يلقو هذا الإجمال بمقتضى قائل في إن الإيمان عليه السلام الغرض من نصبه في من تلاته قاعد منه أن الغرض من نص الإيمان هو أنه تقريب العباد إلى الصاعة وإبعادهم عن ما فيه. فيجب على الإيمان أن يمارس كل ما يقرب العباد إلى الصاعة وإبعادهم عن ما وبما أن إجماع الطائفة على ما هو خلاف الحق فعد عن الصاعة فيجب على الإيمان. قد يكون قد يناقشنا في الامر كذلك ايضا لم يتعرض للطعن ولو بان يظهر الخلاف على واحد منهم نقض الاجماع لا يتعين بان يظهر نفسه ويقول مثلا تجمعهم في هذا ولو بان يظهر الخلاف على يد واحد ها الله اكبر حيث يشق الاجماع ويرا في الاجماع هذا أن الإجماع المرايس بجن الباب حالك اللغة الإجماع الرابع هو الإجماع الحسي هو المشهور عندنا اللغة. أن إجماع المربوسين لك شفر تنعى المرايس فإن وزراء الحولة ومسلوبها إذا أجمعها كشف ذلك, ذلك عن ذلك والذي والمجتمع كان ما بيؤثر في هذا العمل بشكل ذلك راي هذا الاجماع من تبع البرنس في طاقه هذا الاجماع هو المحور عليه فعليا في هذا ولذلك هذا الاجماع الحقيقي لا يتحقق بالإجماع في زمان العبد إنه يتحفق بالإجماع ولا لا يخشف عن رأي الإمام إنما يكون اجماعا حسيا تاشفا عن رأي الإمام إذا تأتي جميعا لازمنا منذ زمن كلين إلى زمان هذا لا بس من السائل ولا يخشف عن ولا يخشف. إذا المهم في كلمات الأصوليين بحث الإجماع مما الاجماع اللطفي أو الإجماع تلو وجد مخالف بهذا الإجماع هل يضر بحجيه الإجماع أو لا كما في محل كلامنا حيث اجمعوا على أن القليل ينفعي في ملاقات المجاكة فلو وجد مخالف الاجماع كما هو موجود من ابي العقيل وفاشال المتاعب هل هذا يضر بالاجماع ام لا يقول السيد صاحب على مسلكنا من ان العبر بالإجماع الحجسي لا يوجد لماذا لان الذي يضر بحجيه الاجماع كون الشخص كافر كون المخالفة غير معلومة المدرك أما إذا كانت المخالفة معلومة المدرك لماذا خالف ابن أرياح؟ لماذا خالف مدركه معلوم؟ خالف بكذا يا دليله معلوم في المخالفة إذا كان مدرك المخالفة ودليل المخالفة معلوم إذن لا يضرر في الجيد إذن لا يمكن أن يستند الإمام إلى مدرك واحد. واحد هذه المخالفة مستند إلى دليل والدليل بنظرنا غيرت إذن هذا لا يضرر في الجيد يبقى أنه طبقه الكثيرة من علماء الشيعاء في جميع العصور والأزمان أجمعت على أمر في جمعهم يكشف عن رأي الإمام حتما وجود مخالف معلوم المدرك وجود مخالف معلوم المدرك طبعا لا يضرب هذا التشفى الحكسي يحصل عندما التشفى الحكسي وإنسان المخالف معلوم المدرك, معلوم المدرك واما اذا قلنا بان المعول عليه هو الاجماع اللطفي الذي غروا الشيخ بناء على حجيع الاجماع اللطفي فالذي يضر به مخالفه مجهول النسب لا مخالفه معلوم النسب اذا خالف الاجماع عالم من العلماء ما يدري من هو الذي يخالف، ونضربه إذا لعل الإمام أظهر خلاف على أيدي هذا الشخص. نحن لا نعرف من هو المخالف، إذا ندري أن هناك مخالف. إذا نعقد الاجتماع ثم وجد مخالف، وجود المخالف وكونه مجهول المساب يضر بحجية الاجتماع. فإننا لعل الإمام استنادا إلى هذا الرجل نفسه في إظهار خلاف. فحين إذن لا يكون الإجماع في ذلك. أما إذا كان المخالف معلوم النسيء أو فلاذ النسيء، ونعرف أن هذا المخالف المعلوم النسيء لا هو مثلا من الفليج المقدسيين الذين يتصلون بالإمام عليه السلام ويظهر الإمام الخلاق على يده. ولا ان مدركه مدرك تعبدي غير واضح مدركه معلوم حين يكون مدرك تعدد اذا الذي نريد ان نقوله نستندنا الى الاجماع قال وفي يضر به مقابله اجبور كما قوم من مقابل مقامنا استندنا الى اجماع الحدسي، فالذي يضر به المخالف الذي لم يعلم مدرسه أما اذا علم المدرس وعرف ضعف الدليل فلا يضر بحجيط الإجماع عندنا إذن الإجماع على أي حل لا يضر في هذه الحل عند غيرنا بل وفي الجمله عند غيرنا المدار عند العام على إجماع أهل الحل والعقل والشيخ الانصاري في الرسائل في اول مسح الاجماع ذكر عباره لطيفه في ذكرها الشيخ موفر في رسوله العامه اصل الاجماع وهو الاصل العمي. هم اما اصله واصله اما هو اصله ام فواضح فلان مذهب العامه بيعه ابي بكر وبيعه ابي بكر احتجوا على صحتها في الإجماع. قالوا أجمعوا، أجمع الصحابة على رأيهم، وأجمع أهل الحل والعقد في على رأيهم، فصحح الأصل بالإجماع. فإذن أساس العام هو الإجماع، ما طارت العام في الدنيا إلا ذكرت الإجماع. هل الإجماع والأصل له، وهم أصله، لأنهم لما رأوا أن من لا يصحو بالله عن هذا الطريق، شيدوا حجية الإجماع. وقالوا بأن الإجماع بنفسه حجة وهذا الفرق بيننا وبينهم أن الإجماع في نظرهم بما هو إجماع حجة ونحن قلنا الإجماع بما هو إجماع مو حجة الإجماع بما هو كاشف عن رأي المعصوم حجة والإجماع في نفسه حجة لذلك في الواقع نحن لا نرى الإجماع دليلا على فتن الشرع الإجماع في الواقع كاشط عن الدليل وليس دليلا الإجماع كاشف عن السنة والسنة هي الدليل وليس الإجماع دليل فاعتبار الإجماع دليل من الأدلّة الأربعة من بعد الجار على وسط مصطلحات العامة وإن في الواقع عند الإماميين الإجماع ليس دليلا على ذلك الإجماع كاشط. ومتى يكون كاشفا فهو لا حرص على نقل صاحب على نقل السلوك عند علمائنا ولكنه ليس دليلا اما نقض به الاخباريون علينا انكم جريتم على مصطلحات عامه واعتبرتم الاجماع دليلا فهو ليس بجديدين لا هو الاصولين صرحات من المعنى ودليل الاجماع كاشف عن الجديد ليس دليلا لا يعتمله احد دليلا على شان العامه فالعامه هم الأصل به وقصلا بناء على راي العامه على ان المدار على اجماع اهل الحل والعقد لو خالف واحد من اهل الحل والعقد بنظر العامه اذا خالف واحد من اهل الحل والعقد يفصلون بين ان يكون هذا مقالا اما يتقيد به أو لا من يعتذبه وقامل من وأن إذا قامل من لا يعتذبه لا يضبط حق ريما هذا يجعل في الجملة عند غيرنا قال قد يخل عندهم وقد لا منهم. وللصحاح المستفيدة إذ الصحاح على أن الأمين فعلي ملاقب ومثلها من المعتبرات اما صحيح او معتبر ايضا من المعتبرات كتاب الحديث بل هي بحسب المعنى متواتره وقد صرح به جماعة ايضا هذا المعنى ذكره سيدنا ابو سسو والسيد السيد الحفيظ ابو سسو ايضا بانه اخبارنا متواتره معناه وقد قسموا في الاصول التواتر الى تواتر لحظي وتواتر معنوي وتواتر اجتماعي التواتر اللفظي واضح لفظة واحدة قد تتواتر مثل من كتب او لا فهذا عليهم هذا نحن نبدا بتواتر هذه اللفظة ان هذه اللفظه متواتره صدرة. هذه اللقصدور هذه اللقظة النبي صلى الله عليه وآله متواتر في عدة من العصور الحسن بسهل متواتر لاحقا فكارتا من كون التواتر تواتر معنى يعني جملة معينة مو متواتر أما معنى من المعنى تواتر فشجاعة من المؤمن عليه السلام فإنه مثلا وقعت مثلا خيبر بالذات او وقعت بدر بالذات او وقعت طب التلسات بشأن من توافر لكن هذه الحوادث بجملتها تحدث عن معنى واحد وهو شجاعة الإنام علي هذا المعنى تواتر نقله سواء ان تمت هذه الحوادث او لم تكن سواء ان تمت حادثة خيبر او لم تكن تمت حادثة خندق أو لم تكن تقنى الحادثة بلانية أو لم تكن على أي حال اتفق المسلمون أو تواتر عند المسلمين هذا المعنى هو فجاعة علي عليه السلام آه تواتر معنا صاحب الرياض قدسة سر يدعي أن المقام مقام تواتر معنا استرواية زرارة تمت أو لا صمعت سماعيل بن جابر تمت أو لا صمعت علي بن جابر تمت أو لا المهم انتعال القليل بالنجاة هذا المعنى تواتر هذا المعنى في جميع العصور منذ زمان القليل وحتى زماننا في كل عصر يوجد جماعة كثيرة تقول بهذا المعنى أن المال القليل ينفعل بملاقات النجوة تواتر معي القسم الثالث من التواتر والتواتر التواتر الإجمالي والمقصود من التواتر الإجمالي أن تكثر الروايات لا حد يقطع الإنسان بسجوله لا أكو لفظ متوافر ولا أكو معنى متوافر إنما كثرت الروايات في يقطع الإنسان بصدور واحد منه من باب التشبيه أدوه ادب الروايات الواردة في الرجعات ان بعضهم مثلا وصلها الى خمسه الله اكبر لا نقول لا معين متوافر ولا ان معنى الرجعه بصفه متوافر متواتر انما نقول ان هذه الروايات بلغت من الكثره الى ان حصل عندنا القاطع بان وحده من الروايات صادر على الاقل على الاقل تشنون بمجموعه الواحده تشنون هذه الاخرى لكن على أي حال كثرة هذه الروايات تفيد القاطع والإطمئنان بصدور واحد منها واحد من الروايات سيدنا الخوي قدس أسر رجل تنقيح ذلك تواثر مع نوز المقام منقول لكن ليه ثالث الثالث والتواثر أنه استفاد في الأخبار في المقام صحائف وبعات وموثقات و... الى حدين فهذا النقل عن من ما هو... ادري منه هي نقلات ما كان منها محمد جواد صاحب كتاب خرافي عن استاذه انه 300 روايه 300 روايه صاحب مفتاح ترامة نقل عن أستاذه أن الثلاث روايه رواية في هذا الكتاب. رواية. يعني الروايات كثرت إلى حد يقطع ويطمئن. في واحدة منها ليس طبعاً هذا التواكب الإجمالي وإن قال به سريمي لنا كل جسوس في بعض البطولة الفكرية وقال به في المصامة الثانية لكنها على نبنى الثانية لا تب تفكيره به العلمي في القبل تكتير العلمي سيدي طول جسد كل جسدي حصل عليه ولا يتكتير في القبل بناء على هذا السنخ من التفسير لا يكون متلاشر للشمال لأنه هذه الروايات ثلاث مئة ألف المليون المليار أي على السفر الف مئة ألف هالمليون هالمليار فيها صحاح كذلك هو الصحاق فيها موثقات كذلك هو الموثق إذا ما فيها موثق ولا صحيح كلها ضعيفة ضموا اللا حجة مع الله حجة لا ينتج الحجية وهكذا هذا كل تفكير شوظة شو مليار ضموا اللا حجة مع الله حجة لا ينتج الحجية والنتيجة تتبعها خلص المقدس بناء على مسلته قدس سره <تصفيق> تواثر رجماله ميته وانصر حديث بعد الملاحظ انه بناء على ممي لماذا؟ لأنه إما في هذا المتواثر صحيح ومعتبر فالدليل هو فالدليل هو التواثر وإذا لم يكن فيه صحيحا ومعتبار بس تفع كل ضعيفة بالكثيرة فهذا الكثير بناء على مبنى كوم من أنه لا بد من أن نحاسب كل رواية الرواية أو نحاسب الرواية, الرواية. كل رواينا ضع عليها لا حجة ضعيفة وضم الْلَا حُجَّةِ هذه آية قرآنية قدرت منكم وضم الْلَا حُجَّةِ مع الْلَا حُجَّةِ لا ينتج الحجية لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات إن شاء الله مليار رواية ضم الْلَا كضم الحجر بجنب الْحَجَةِ بِجنب الإنسان لا قيمة الله لا يوريس اوه وإن قلتم قدس سركم بأنه بعد هذه الكثرة حصل عندنا القاط صار القاط هو الحجة للكثنة هي الحجة بعد حصول هذه الكثرة من الروايات حصل عندنا القاطر ولأطمئنان بصدور أبس الميناس صار هو الحجة هذه الكثرة هو الحجة فتواثر الاجمالي الإجمالي غير حجة بالنتيجة بناء على مسلوكي قدس سركم فكيف يحتج به في عدة مواضيع من؟ <تصفيق> ها نجد ذلك، غيره. يعني حسب ما هو مشهور في حصرنا الآن السيد الشهيد في نصوص الرياضيات، أسس قبيلة في سادن في مالابو هذا موجود في علم لكن الذي أدخله في الأصول ورتد عليه المتاريج فكذا ينسى إلا أنك في النصر هو الذي أدخله مع النار الدليل موجود حتى في عدد الشيخ القصير ويعبر عنه الشيخ القصير بكراكم الاحتمالات تراكم وإذا يسير الثاني يلتزم في تحضر التعبير حتشير حتى يشير للنجليل موجديد هذا تراكم البنون والاحتمال الكدمان هذا التعبير موجود عند الخدمان فعلى أي حال هذا الدليل الموجود وهو تراكم البنون والاحتمالات بناء على هذا هذا الخبر غير حجة لكنه يعطي درجة من الاحتمال هذا الخبر الثاني هم غير حجة لكنه يعطي درجة من احتمال تنضم إلى الأولى تعرف مو حجة لكنه يعطي درجة ثالثه من احتمال وهكذا إلى أن تتراكم البنون والاحتمالات فتصل الى حد يشرف من اطلع عليها اجنه على القتل والاحتمالات فحينئذ نحن عندما نقول بان التواتر الاجمالي في الجنه هذا البحث يعني ان اخضاع التواتر الاجمالي الى دليل حساب الاحتمالات هو الذي ماذا والذي الذي عندنا القاطع و الاطمئنان بانه حججنا فان قلتم بان الحجيه حينئذ للاطمئنان فليس بالحجيه هنا في هذا الدين قلنا هذا صار في كل الادله هل نفجر لنا دليل حججنا اطمئنان فاصلح حتى جيب لنا جليل منفصل عن الخنطة جيب الاجماح بجيث ترجع, ترجع التواثر الثلاثة. لفظي, معنوي, إجمالي. كله يرجع الجليل صاف المراقش وفراح الجيث ترجع الجليل صاف رو seeks طواثر كل يرجع للجلوس فET وقفه من السوق وفجاه معينه ما ينتهي ما ينتهي من المسجد من ينتهي من لو بما هو هو المسجد من بعد من المسجد ما المسجد من ما من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد من المسجد خبر استقاء خبر استقاء حجتان صحيح معنى لا يفيد القطه لاننه الا ان حجيته قطعية الحجات لا يفيد القطه اما الحجية قطعية قطع بالحجية غير القطع بالحجية نفس خبر استقاء لا يفيد الخط اما حجيته خبر استقاء حجيت قطعيه ولو لم تنتهي القطه تكون. دائما الخطا دائما السببيه ولذلك الظواهر اجتهاد الظواهر الظاهر ما يفيد القطع وليس النص فقط بين النص والظاهر ان النص يفيد القطع الظاهر ما يفيد القطع الظاهر لا يفيد القطع أما حجية الظاهر فقطعيه الزمن. ولو لم تكن قطعية ما كان كل ما بالعرض نافي لا لا, لا. كجميع الفجرة في الإنسان ولذلك يقولون الإنسان لا ينفك عن القاطرة في حالة منها حتى في حال شك هو خاطئ ولهذا عبارة محقق الكمباني الفيلسوح الأصولي أنه الشك في الفجير قد عن بعد شك في الحجيه معنا قصر الحجيه تعلم حجيه التعليل. انت عندما تشك على مثلا. انه مثلا هل ان مثلا باري مثال هل بوصلت الجتون في تعين الخبير او لا هل السعر في في تعين الوقت او لا هل في الحجيه قطعا جعله لان الشك في الحجية الواقعية قاطع بعدم الحجية الفة الان انت حين الشك شنو وظيفتك الفعلية حينما ان البوصله لحج اولا شنو وظيفتك الفعلية فانت في حين شكك في الحجية الواقعية قاطع بعدم الحجية الفتة فالشك لا ينفقان القاضي. اذن الذي نريد ان نقوله بان التواتر الاجمالي انما يكون حجتان لدعم الحجيج العربيين وحجيته لدعم الحجيج العربيين إنما تكون اثنان على غير مسكه سيدنا قديس السواد والا على مسكه سيدنا نازله من هذا القناع وان ذكره في سكه وفي هذا المركز ويقصف عنه تتبع الاخبار الوارده في الموارد الجسدية يقصف عنه عن التواثر المعنوي تتبع الأخبار الواردة في الموارد الجسدية كالصحاح المستفيدة التي ذكرناها وغيرها من المعتبرات وغيرها من الدعاء آهرا هذا صحيح محمد الناس أولا من بالمفهوم يدل على أنه سهوك لا يمنل قدر قريب طبعا هنا بعد ما يفرق بين القائل بالمفهوم وعدم القائل، يعني ما يجي واحد متحذل يقول خط في علم الأصوص نازع وقال أن الشرط له مفهوم أو ليس له مفهوم فمن قال في علم الأصوص بأن الشرط له مفهوم يبدل أن يقول إذا لم يبلغ قدرك وين فينجسوا الشيء أما إذا كان في علم الأصول لا يقول بالمفهوم يعني بدر ينطر يقول أنا لا أقول بالمطن لا حكاية هنا يتردع لماذا؟ لأنه حتى من لا يقول بالمفهوم إنما لا يقول به لأنه أنا أقول الشرق ما هو الشرق لا يقول بالمطن أما إذا خامت القرين على ذلك يقول بالمطن والقاعده في المقام متقافه تماما ان مقام التحديد كون الإمام في مقام التحديد جريمه مقامية على المقام. صحيح الشرط بالعنوان الاولي لا يفيد المقام كما يرى صاحب كما يرى المستنبط ولكن مع قيام القرينة يفيد على المقام على الوالامام هنا في مقام التحديد يعني تحديد المعتصم من غير المعتصم بما أنه في وقام التحديد هذه قيناة مقامية توجب أن يكون بالشكل مقام صار معلوم مثله آخر أقوى إذن محمد المسلم رواية أقوى من إتهال المسلم ومنها الصحيح الآخر عن قدر الماء الذي لا ينبسه شيء قال كرون ظهر النوصة أحدهم جعفاء والصحاح والموثقات المستفيضة في يد او أو وقوع قطرة من او أو وقوع خمر فيه يعني فيه او او او على او دم او قذر ففي الصحيح عن او او او او او ثم تدخل في الماء او منه او او او إلا أن يكون الماء قدر كرين فإذا لم يكن قدر كرين فلا يتوضع وفي آخر عن رجل رعب وهو يتوضع فقطر قطرة في نائه هل يصلح الوضوء منه قال لا هل يصلح الوضوء منه قال لا أرد في هذه الرواية <تصفيق> هل عند أحد إشكال في هذه الرواية نعم إن رعب وهو يتوضع فقطر قطرة في إناءه هل يصبح الوضوء منه؟ أعلم كأنه في المستاذ ذكرها الرواية قال لا بأس بالوضوء هكذا فجار النقاش فيها في قوله فقطر في إناءه منهما قال أنه في نفس الإناء من من قال أنه شك في أنه هل هو في الإنا أو خارج الإنا؟ ومن من قَرَّ قَرَّةً في إِنَاعِهِمْ خارج الإِنَاعِ هذا قول الشيخ لامفارف استشك في ذلك في المسن مثل... المسن رعب وهو توضّح قَرَّ قَرَّةً في إناء في خارج الإِنَاعِ هكذا قول شف المسن ذكر الرواية فقال لا بأس هل يصلح الوضوء؟ من قال لا ما قال لا في تلك الروى الذي كانت سيد الخوية قال الابن اكل جعفر عن عقيل موسى فأسألت الله عن رجل الراعة فصار بعض ذلك الدم قطرا صغارا فأصاب إناه هل يصبح الوضوء منه؟ فقال إن لم يكن شيئا يستديم في النار فلا تأس، وإن كان شيئا بين الثلاثة توضأ. قال وسألته سؤال ثاني، تأس على الله. وسألته عن رجل رفعه وهو يتوضأ، فقطر قطرة في إناه. هل يصبح الوضوء منه؟ قال. هذا سؤال ثاني. السؤال الاول أصاب اناءه صح افضل من يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم اصاب يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم في يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يستشكيل بأنه هل يصلح لذو من قال لا, مجلول لا يصلح. ما, ما تقول لا يصبح ما تدل عليه لا يدل عليه لا يصبح هل يصلح لذو أمين قال لا لا يصبح لا تدل عليه هاي ما تدل على صراحة سألته هل يصبح أن يأخذ الرجل من شاربه وذريته قال لا لا ثم هو جواب يريد ما هو اشكاره وكم ما جتي ثم هو جواب اكو ما ادري اشكار ما هو جواب يريد بلي هذا القبلين تحمل على الحرمة راع من قبل يعني أنه إذا فاض شيء قليل هو ينجس وهذا حقه لانه لا فنحمله على أنه حرام يعني بالقران الايات الاخرى اي بالقران دون كده قبل ما نفس روايه يا سلاح يا نهار شنو هو الجداله تاعك هذا هذا اسمه بالعرب اه يا سلاح الجداله هي احسن دكتور من مناقشات راهي راه قال في النهار هذا من نعم طبعا هذا كان كان لا هذا طبع تو على النطور ومن ذلك الملاقف من الناس لا يسمع ليش كف ملاقفين فهذه بعض يقول انه قبر قطرة في إناءه قارن ناقش ان الإناء هل, هل هو خور أو غير من خور هذي لانه الأولى في الأوانين يقولون أقل من خور حملوا على أن خور في أقل نقاش ثاني هذا الميلة هل يصلح الهدوء منه هذا المال الذي هو أقل من خور, خور فهذا لا يصلح لا يصلح نهي تنزيه يعني تنزيه الزهان لا تتوضع لا يصلح لا تتلعي الحرمى غايت ما على النهي التنزيه لا تتلعي ما كنتم ما إجازة تضيب الأجل لا يعدين ما في ثابت لمهذب. إذا ثبت كيف نحقق الموضوع الترتيبي بنفسه كام؟ بعد أن يثبت كيف نحقق الموضوع الترتيبي نأخذ موضوع الترتيب ما الآخر. الكلام فعلا مو في موضوع أصل التبوث ثابت أن الماء القديم في عند هو هذا إذا يثبت هذا هذا الدليل غائب ما يقول لا يصلح. يقول لا علمه لا يقول لا علمه. السلام عليكم السلام عليكم السلام هل يصلح لوجود صار من السالب عجز الحمد؟ بس أشمعان. السلام عليكم. ما هذا ما هذا يصلح من لا يصلح من الوجود. الحكم ما تقوب على أن هذه الموارد ما إلها ربط للأحكام عرمى وقراها من أقسام الأحكام الوضعية أما الحكم الوضعي بعد ما ينقص إلها عرمى وقراها هذه المقامات ظاهر أسئلة فيها متوجهة إلى الحكم الوضعي الصحة واحد من الصحة يعني أنه قال سأل به عن رجل رعفة فامتحط في الأول هواية. فصار بعض ذلك الدم قطرا صغارا فأصاب إنا هل يطلق له الوضوء مين في أول رواية واهر سياق السؤال من سؤال نحن تطلق من واضعين أنه الآن صحيح مجزئ أو غير مجزئ حرام حلال ممسكنا كلامنا من الوضوء مجزي لهذا وغير مجزي قال إن لم يكن شيئا يستدين فينا فلا نقص وإن كان شيئا فينا فلا وسألته عن رجلين نقول في هذه الموارد وهي موارد توهم من وعدم توهم من نجاسة, وعدم من نجاسة. واهر بالسؤال من السؤال بالسؤال وهو عن الحق وضعيه. لا يدل وإن كان سيد المخلوقات بسالفة ذهبت إلى أن كلمة لا يصلح فيها إلى أن كلمة لا استفاد منها الفرمان. فليس فراعة أن نفي الصلاة يعني الفرمان في صالح. صالح واستدل بقوله انه عمل غير صالح. الحين إلين على أي حال سواء تم هناك البعث أو ما تم إلى علاقة البعث المقام صار واضح وسلم واستق عن رجل معه إنا آن وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو قيل يعني قال وليس يقدر على ما غيره عندما الثاني فلا يحرقهما جميعا ويتيمم هذه الروايه تدل او لا تدل شنو هو الاثبات فيه في اشكال الروايه او لا استنتاج يعني كان قليلا من لا كون الماء قليل سقدم كلمة الإناء إن الإناء حذر المتعرفة كون الماء قليل إننا هني اشتاء علينا ضحفة هنريد الجهو قال اشتاء للأول الحكم في المقام ناظر ضر نسورة وليس يقدر على يعني موقكم وقوله يغريقهما ويطعمان لا نستفيد منه انه حكم عام لقرينه قوله في السؤال وليس يقدر على ماء غيره نستفيد ان هذا حكم خاص بصوره ضروره وليس حكما عاما فمن اين نستفيد منه ان الماء القليل لا يتنجس بملاقاه النجاسه حقا أن المال قليلة تنجس ملاقاة المجأسة بصفة عامة انه إذا كان يجوز في أن لا يجوز التوضع به حتى في حال الضرورة وإنبارنا أولا لا يجوز التوضع به في غير حال الضرورة في حال الاحتيار جميعا ويتيمان. يقول القائل انه يحريقهما جميعا ما هل يلتزل بيه الرواية على حكم لم يلتزل به بين الكلينين اليوم ما يقدروا ولا واحد فقيم يحتيبه تتهمك التعناء من يجب يا هده افضان انه هم بعد جميعا ان مش أن الرواية لا يجوز الأخذ بها. ليش؟ لشتمالها على حكم لم يفت به فقيهم. ما هذا موهنات في بعد من موهنات جية الرواية أن تشمل على احكام لم يفت بها الفقهاء الرواية اشتملت على حكم لم يفت به فقيهم. بما أنها اشتملت على حكم لم يفت به فقيهم. إذن الرواية أعرض عن حكم. الأصحاب. موهنون لحجيب الناس أما الجواب سبق هذا فليس المراد الجديد في قوله يهريقهما الوجوب النفسي يعني العرف ذا ألقي لهذا فلا من الوجوب النفسي لو كان العرف يثم الوجوب النفسي يهريقهما يعني أن إراقة واجب نفسيين واجب من الواجب لو كان العرف يثم هذا المعنى يقول له اما العرف إذا ألقي إليها الكلام كان شاء تعذير كنائي مو المراد الجديد يهريقهما يعني لا يصلح الانتفاع بهما إذن ما أقول لك تزد ما هكي فائدة ألقيه في البحر أو ألقيه في البر أو ألقيه كذا يستخدم عرفا للكنايه عن عدم الانتفاع والفائدة يهريقهما جميعا ويتجمم كنايه عن عدم الانتفاع بهما ما يقدر أن بهما لأنه مراد جديد للمرأة وكالصحاح وغير الصحاح المستفيضة في الأواني مطلق الأواني الأواني التي شرب منها نجس الحياة تلتبق عن أو وقع فيها ميتة ففي الصحيح أن الكل يشرب من الهناء قال رسله فإن العرف يقطع بعدم خصوص ما خصوصية للكلف ما يقوله نخوة الرواية خاصة بالكلم يقولون نخوة سلم الغاك في النتيجة إناء إذا تنجس تتنجس الإناء إذا عفوا وقع به النجاس يتنجس ومثله الآخاص إلا أن تي وغسله باتراب أول مرة ثم بالماء وفي آخر عن خنزير شرب من الإناء كيف يسمع به قال يوسل سبع مرات الخنزير ما في داخله في داخله تراث، ما في سبعة مرات، في مرة واحدة الكل خلف بينهما كما في بعض الكلمات غير محدود. تأثير ماورث في الخنزير، تأثير ورث في الكل، والتأثير لورث في الكل مرة مائة من سبعة واقصله بالتراب أول مرة ثم بالماء في الآخرة في آخر عن تنزيل خلدا من نان كذب أصحابه قال مسلسل الله وغير ذلك من الموارد التي يقطع عليها المتفايع وقد جمع منها بعض الأصحاب مئة حديث خلدا على مسلسل ووجه دلالة هذه الروايات على المرام لنهاية وضوحه لا يحتاج إلى تطوير في الخلال يعني أن هذه الرواية تدل على امتعال الماء القليل بالنجاسة لوضوحه لا يحتاج إلى شنو تطوير في الخلال